والله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعوا ده اما بعد هذا هو المجلس السادس والعشرون من شرحنا على متن اصول في التفتير الامامي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلتي الثالث من شهر قصر من العام الثاني والثلاثين بعد الأرض عمية من الهجرة نحن وصلنا إلى في قبل الأخير في الكتاب وهو الضمير وذكرنا تعريف الضمير وأقسام الضمير و... نبدأ هذا المجلس بالتعريف والتذكرة بما ذكره المصنف في تعريف الضمير اختلاحا حيث قال رحمه الله تعالى في الافتلاح اي الضمير ما يكني به عن الظاهر اختصارا وقيل ما دل على حضور او غيبة لا من هنا. <تصفيق> آه آه. ثم قال المصنف بعد ذلك فالدال على الخضور نوعان أحدهما ما وضع للمتكلم أن المتكلم مثلث وأقود أمري إلى الله فالدال الضمير هنا في هذه الايه الياء الياء الياء في أمري هذه للمتكلم ومن المتكلم في هذه الايه ان يؤمنوا بان قال لقومه واقود أمري الى الله وهنا الياء ضمير وضع للمتكلم الذي تكلم هذا الحضور فالضمير هنا يعود على حاضر لا على غائب لأن المتكلم حاضر الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين انعمت عليهم <تصفيق> الضمير هنا التاء في انعمت والتاء هنا للمخاطب ومن المخاطب في هذه الايه المكلفين المخاطب هذا حاضر وليس غائبا ثم قال الشيخ وهذان لا يحتجان الى مرجع اكتفاء بذلالة الحضور عنه يعني ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يحتجان إلى مرجع يعود اليه الضمير والمرجع يكون مذكورا في السياق نفسه كما سوف يظهر وكما سيظهر من الكلام عن ضمير الغائب ثم قال وداله على الغائب ما وضع ولا بد له المرجع يعود إليه والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا وربة مطابقا له لفظا ومعنى كما في قوله تعالى ونابى نوح ربه الضمير هنا أنهاءه في قوله ربه والهاء هنا تعود إلى مرجان ألا وهو نوح يعني الأصل أن يقال ونادى نوح رب نوح ولكنه كنا بالضمير يعني الاسم الظاهر نوح للاختصار ولما دل عليه من الاسم الظاهر قبله الذي يرجع إليه هو نوح والاسم الظاهر هنا مطابق لللف أي لللف الضمير وللمعنى وهو كذلك سابق على الضمير لفظا وربة كيف هذا نوح قد تقدم في الآية يعني على الضمير يعني جاء قبل الضمير وكذلك وفي رضب أعلى من الضمير لأنه فاعل والفاعل مقدم في الرتبه على غيره والضمير هنا في رتبه المضاف اليه هو اقل رتبه من الفاعل فنوح المرج هو المرجع للضمير قد سبق الضمير في في ترتيب الألفاظ وتقدم عليه في الرد لأنه فاعل، وكذلك هو مطابق للضمير في اللفظ لأن المرجع مذكر نعم المرجع مذكر وكذلك الضمير مذكر ومطابق له في المعنى لأنه مفرد وكذلك الضمير مفرد ويؤدي إلى معنى واحد هو نوح عليه السلام. و ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أنه يعدل من الاسم الظاهر إلى الضمير لأسباب منها وذكر ثلاثة أسباب الأول للاختصار وهو أصل وصف الضمير كما سبق في التعريف <تصفيق> في نحو قوله تعالى في صورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال في آخر الآية عد الله لهم مخفرة وأجرا عظيما فهنا أتى بأسماء ظاهرة كثيرة سبقت الضمير ثم لما أراد أن يعود الفعل وهو عد على هذه الأسماء المذكورة جميعا جمع عنها جميع بضمير واحد وضمير الجمع اليهم اختصارا لانه لو اراد ان يذكر الاسماء الظاهره مره اخرى لطال السياق سياق الكلام جدا فائدته ذكر الضمير هنا للاختصار <تصفيق> نعم وكذا في قوله تعالى وقل المؤمنات يغضبنا من أبصارهن ويحفظنا فروجهن في سورة النور إلى آخر الآية فهنا كنا بالضمير في بقية فياق الآية عن عن الاسم الظاهر المؤمنات ولو كرر الاسم الظاهر المؤمنات في كل موطن فيه الضمير أيضا لطالت الآية أول طال الكلام جدا بصورة تخرجه عن البلاغة الضمير هنا فائدته اختصار الكلام وقد ذكر ذكر أذكر عن ابن عطية عن مكي أنه قال ليس في كتاب الله آية اشتملت على ضمائر أكثر منها أي من آية النور من ايه وقل المؤمنات يخذبن من افكارهن نعم وثانيا يعدل معنى اسم الله الى الضمير حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته، كقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن لم يذكره لفرت شهرته. ما أنزله غيره في ليلة القدر من السماء وكذا في قوله فإنه نزله على قلبك فلتخامت شأن القرآن وهو كلام الله تل عنه بالضمير دون أن يذكر لسم الظهر السياق ومنها ومنها التحقير هذا السبب الثالث ثالثا من أسباب العدول من الاسم الظاهر إلى الضمير التحقير قوله تعالى إنه لكم عدو مبين يعني الشيطان فكننا عنه بالضمير تحقيرا له لا تعظيما والفرق بين التحقير والتعظيم يعرف بالسياق ويعرف بحال المكنة عنه نعم وكذا في قوله انه يراكم هو قليل من حيث لا ترونهم وذكر المصنف بعد ذلك عدة قواعد وثوائد تتعلق بالضمير القاعدة الأولى قوله قد يكون اي الضمير مفهوما من مادة الفعل الثابت مثل اعدله أقرب للتقوى اعدله هذا هو الفعل هو الضمير أين المرجع يعني أين مرجع الضمير آه. يرجع إلى الفعل إلى العدل المفهوم من الفعل ضمير الغائب هنا يعود إلى ما فهم من الفعل وهو العدل القاعدة الثانية قد يسبق صح. صح. نعم الأولى قلنا قد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق قد يكون هنا الغائد يعود على الاسم الظاهر قد يكون أي الاسم الظاهر مفهوما من مادة الفعل السابق وقال الثانيه قد يصدق أي الاسم, الاسم الظاهر لفظا لا ردة آه نعم الاسم الظاهر ابراهيم في قوله تعالى اذ ابتلى ابراهيم ربهم اه الاسم الظاهر ابراهيم وهو قد تقدم على الضمير لفظا اما في الردة في ردة ده ترتبه الاعراب فالهاء هنا هي عائد على ابراهيم ولكن الهاء هنا هي في مقام الفاعل وابراهيم في مقام المفعول به والفاعل اعلى رتبه من المفعول به نعم القاعدة الثالثة انه قد يصدق أي الاسم الظاهر رتبه لا لفظا أي العكس عكس الماضي مثل حمل كتابه الطالب فالط... الطالب هنا هو الاسم الظاهر والضمير هو الهاء في كتابه ويعود على الطالب وهنا تقدم الضمير على على الاسم الظاهر أما بالنسبة للرب فالطالب هو الفاعل وأعلى رب من الضمير الذي هو في مقام المضاف إلى مفعول به نعم فهنا الضمير في حمل كتابه الطالب عاد على متأخر عليه عاد عليه على متأخر عليه القاعدة الرابعة قد يكون مفهوما من السياق أي الاسم الظاهر قد يكون الاسم الظاهر مفهوما من السياق, من السياق ليس مذكورا مثل ولأبويه, أو مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. ولأذويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فهنا الضمير يعود على الميت والميت ليس مذكورا في الآية ولكنه مفهوم من قوله مما ترك فالضمير هنا في الآية الهاء في أبويه يعود على الميت المفهوم من قوله ترك من الذي ترك الميراث الميت هذا مفهوم يعني لا يحتاج الى ذكر القاعده الخامسه قد لا يطابق الضمير معنا أي الاسم الظاهر لا يطابق الاسم الظاهر الضمير معنا مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فالضمير هنا الهاء في جعلناه يعود على الإنسان باعتبار الله لا باعتبار المعنى لأن الإنسان هنا الألف واللام هنا فيه للعهد وهو آدم عليه السلام آدم عليه السلام خلق من سلالة من طين لكن هل يصح أن ينطبق عليه قوله بعد ذلك ثم جعلناه نفة هل آدم صار نفة لا ولكن الضمير هنا يعود على رفض الإنسان ولكن المعنى المقصود هو, إيش؟ هو عموم جنس بني آدم أنهم وإن خرجوا من, من أصل آدم هو إلا أنهم إلا أن أحدهم يكون في أول نشأته نطفة في بطن أمه فالمعنى المقصود بالضمير مختلف عن, إيش؟ عن ظاهر اللفظ نعم و وصل إلى قاعدة كم؟ خامسة أم السادسة؟ هم الأخوة الذين ليس عليهم خبر في الكلام. وصل إلى أي قاعدة؟ الخامسة أم السادسة؟ طيب الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني سوف نذكرها الان السادسه I'll more beer here, sir, just a... I don't لا لا بالضبط ما هو اا اقارئ الطبعه اذا كان المرجو صالحا للمفرد للمفرد والجملة جاز عوض الضمير عليه بأحدهما مثله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رفقا فمن هنا شرطية يقولون يؤمن ويتفلق للواحد وللجماعة يعني تتنزل على الفرض وعلى الجماعة. <تصفيق> ثم لما بدأ بذكر الضمائر في قوله يدخله أعادها أي أعاد الضميره على المفرد لا على الج على ثم بعد ذلك قال في آخر الايه خالدين فيها لاعتبار الجمع هنا وليس لاعتبار المفرد ثم عاد إلى المفرد مرة أخرى في قولي قد أحسن الله له الها هنا تعود على على الفرد هذا منابيش من التنوع ومن بلاغه كلام الله عز وجل التنوع في الضمائر القاعدة السابعة أن الأصل اتحاد والضمائر نهضت. لأن الأصل اتحاد الضمائر اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت يعني إذا تعددت الضمائر في سياق واحد فالأصل أن ترجع جميعها إلى مرجع واحد مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوتين او أدنى فاوحى الى عبدهما اوفى علمه الهاء هنا تعود على من على جبريل عليه السلام وشديد شديد القوة فقال المصنف فضمائر الرفع, الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوة هو جبريل <تصفيق> ذو مرة فاستوى ذو مرة أي قوة هو جبريل فاستوى أي فاستوى جبريل هنا ما زال السياق يعود على جبريل وهو بالأفق هو كذلك تعود على جبريل إلى أن قال فأوحى إلى عبده ما أوحى و ما الذي اوحى جبريل نزل بالوحي من عند الله الى عبده الهاء هنا هل هي تعود الى جبريل لا تعود إلى الله عز وجل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 وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فالضمائر هنا في الآية في سياق الآيتين يعود على على أولي ربييون وكأي من نبي قاتل مهربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم ضمير الجمع هنا في أصابهم يعود وإيش عليه على الربيين وما ضعف وما استكانوا أيضا على الربيين وما كان قولهم أيضا الضمير هنا ضمير جمع يعود عليش على على الربديين وصلنا على القائدة كم سنذكرها الآن السابعة من الثامنة الثامنة القاعدة الثامنة الأصل عود الضمير على أقرب مذكور أي في سياق الكلام إلا في المتضايفين فيعود على المضافي لأنه المتحدث عنه مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فالضمير هنا في جعلناه يعود عليه على الأقرب المذكور الكتاب. لا يعود على موسى. الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور. إلا بقارينة تخرجه عن هذا. قد يسأل سائل الضمير هنا في جعلناه يصح أن يعود على موسى يصح أن يعود على الكتاب ولكن لماذا حملناه على الكتاب لأن الكتاب أقرب مذكور للضمير ومثال الثاني وإن تعد نعمة الله لا تخصوها أقرب مذكور للضمير هنا هو لفظ الجلال الله ولكن لماذا لا؟ لم نرجع الضمير إليه لم نجعله هو المرجع للضمير لأن لفظ الجلال هنا هو في مقام المضاف إليه المضاف, إليه. المضاف هنا ليش نعمة فالأصل في المتضايفين أن يعود الضمير على المضاف لا على المضاف إليه ولكن هذا الأصل ليس مضطردا ليس مفترضاً قد قد يختلف نعم uh وكما قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن في أمجلة الرابع ففحة التفاعة وكذا الطفا آه او العدد فقد هنا في قوله تعالى اني ارى سبع بقرات ثمان ياكلهن سبع اجاف الضمير هنا في ياكلهن يعود عليهش على البقرات لا يعود على السده رغم ان البقرات هنا هي مضاف اليه فاذا كان المضاف صفة او عددا ففي هذه الحالة وجاء بعد وجاء بعده ضمير ففي الغالب يعود الضمير إلى المضاف إلى هذه أو إلى هذا العدد لا إلى إلى المضاف مثلي وكذا في قوله تعالى وشكر نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون الضمير هنا الهاء في إياه والضمير والضمير كله إياه والضمير منفصل إياه يعود على على على هل يعود على المضاف نعمة لا يعود على المضاف إليه ولفظ الجلاله الله أعزه جل فعود الضمير إلى أقرب مذكور أو إلى المضاف هذا هو الاصل ولكن هذا الأصل قد ينخرم وليس مضطربا بقرينة بقرينة في السياق وضرب الزركشير مثلا عند المقوله تعالى فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبة فالضمير هنا على الراجح يعود إلى المضاف إليه وليس إلى المضاف هو موسى فقول فرعون فأطلع, فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه الهاء هنا تعود على إيش؟ هل تعود على الإله؟ هي كان فرعون يظن أن الاله حاشا وكلا كاذب لا، ولكنه فهم من السياق أنه يقصد موسى لأن أصل المجادلة والمناظرة كان بينه وبين موسى. ليس بينه من بين الله عز وجل مباشرة فدل السياق على أن الضمير هنا يعود على المضاف إليه وهو موسى وليس عليه شعر على المضاف وهو الإله عز وجل نعم طيب إن شاء الله نكمل الدرس بعد صلاة الأيشاء نوع قطحان نوع الوصلاة عندنا هنا في القاهرة إن شاء الله لنا تتم للدرس بعد صلاه العشاء بارك الله فيكم وصلى الله على, على اله وصحبه وسلم